فلما رأى قميصه قد من ذبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم فلما رأى قميصه قد من Hiten <tune>